إخوة يوسف فادخلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني فالكيل وانا خير المنزلين فان لم تعطوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه ابا واننا لفاعلون وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ إِذًا قَلْبُ إِلَى عِلْمٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 قُلْ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا عَمِلْتُمْ عَلَى أَخِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ذالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَال لَن نُؤْنسَ لَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا نُصْحًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا عَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْا مُوسَى قَوْلَ الْغَالَمِ أَلَمْ نَقُولُ وَكِيلُ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنَ الْأَبْوَابِ مُتَفَرِّقًا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ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 116. إِلَّا شيء فِي حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لمن علمناه ولكن أكثر الناس لا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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَيْنَيْنِ أَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تفقدون.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 قالوا فما جزاء ان كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء جزالك جزالك جزاء الظالمين فَبَدَا أَبُو عَوْرِيَتِهِمْ قَبْلَ مِعْيَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ مِعْيَاءِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ فَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نرفع درجات مَنْ فَاعَلَ دَرَجَاتٍ مِمَّنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عليم.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 أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه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 إِلَّا هُلاَ يَئِسَ مِن رَّوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَّ الْكَيْلَ فَأَنْفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن له من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قُلْ ٱللَّهُ علينا وإن كنا قال لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱسْمُ ٱلْعُلَا وَٱلْكَرَمُ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ اِذْ ذَهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَعَلّقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِي بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَنْتُمْ صَفٌّ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 فلما دَخَلُوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ على الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مَنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَادِوِ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 افا امينو ان ta'ti yaw ghashiyatun min adabil lahi aw ta'tihum as-sa'atu bautan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 مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنتَ إِذًا ضَيْعَ سَبِيلُ وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كُذِبَ أَوْ نَصْرُنَا فَلْيَدْعُ مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله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 والَّذينَ صبَرُ بُتِغَ أَوجهِ رَبّم وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَ فَقُماا رَزَقُناَاهُم صِّ وَعَانِي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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقُلْ هَٰذَا دَاعِ مٌّ وَظِلَّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ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 وَمَا كانََ لِرَرسُولٍ أَن يَأتِيَ بِآيَةٍ إَِّ بِإِذ اللهِلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ يَمْحُ الله مَا يَشَاباء وَيُسبِتُوَر دَّ الكِتَُ وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور.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 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ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 وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّنَا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِلَّللهِ شَكُّونَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 قال للمؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما عذبتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.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 ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ الْرِّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 وَبَرَزُول اللل جَمعًا فَقَالَفَ أُلَّذ نَسْتَكْ بَرُ إِ كُا لَكُمْ تَبَعُ فَغَلأَ تُمْ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 فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا سَابِتٌ وَفَرْحُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِنَّهِ الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 17. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دَ intersecting يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسراد سرابيلهم من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 وَلِيَذَكِّرُ قُلُوبَ الْأَلْبَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام را تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وقرآن مبين.